وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لَتُفْسِدُنَّ فِي في الارض مرتين لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلن غدوا كبيرا فاذا جاء واحد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فزاسوا خلال الديار وكان وعدا مفحولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين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 wij hebben de insenu dichtgezet, we hebben de insenu ragen, we hebben de insenu de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 men kan niet meer doen, maar hij kan niet hij kan niet Women are rode, ee, hirota, wa, sarale, sarje, wa, hua, mu, minu, fa, ula, ikakana, sarju, machpura, ula, mu, iwa, hua,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 مخذولا، وقضى ربك أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ يبلغن عندك الكبر أَوْ أو كلاهما فلا تقل لهما وَلَا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما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 124. وآتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبديرا 125. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 127. وإما تعرضن عَنْهُمْ بِظَائِرَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَنْ مَحْسُورًا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاقا نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق Wauw, ik heb een mauwdloem, ik fala een mauwdloem, ik heb een mauwdloem, ik heb een mauwdloem, ik heb een mauwdloem, ik heb een mauwdloem,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 in de strijd met de strijd met de strijd met de strijd met de strijd met de strijd met de strijd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 en in de zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonnige zonige zonige شيء الا يسبح بحمده ولاك لا تفقهون تسبيحهم انه كان خليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك Izzia stamiona ile ikawa, izu mna gewa, izia kunu in tetta viruna ile rojule masmura. Onzur kajfa vroeg u fala, ja stamiona sabila.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 قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ فسينغضون إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا 118. وقل لعبادي الَّتِي التي هي إِنَّ الشَّيْطَانَ إن الشيطان ينزغ بينهم كَانَ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 111. ربكم أعلم بكم 112. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم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 Inna razer verobbika kena machzuuro, wa immin korjatin illa nachtnu muhlikku, kobila ja humiltija, mati, ja umwrazivu, raza ben xadida, kena zadalika filkita bi masturo, wa memana, annur silabi l كذب بها الأولون وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبِصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا فظلموا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا تخويفا، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ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 قال ااسجد لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم Meme geze, ukkum geze, meme en fura. Wastaf zizmen is ta' partemin hun bi slautika waagili bajali, bi xajili kawa waagili kawa xarikum fil-emwel juwel e uledi illa urura.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 وَإِذَا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا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 من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات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 وَإِن كادوا ليفتنونك عن الذي أَوْحَيْنَا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذَا لاتخذوك خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لَأَذَقْنَاكَ ضعف الْحَيَاةِ وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الْأَرْضِ ليخرجوك منها وَإِذَا لا يلبسون خلافك إِلَّا قليلا سُنَّةَ من قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ من رسلنا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لك عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل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 فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح مِنْ أَمِّرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 118. خيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا او أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه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 قل لو كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عليهم من السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم غميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأن إنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا إضاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا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 als Albanië is waar, Ile is je, ah, um, fakale, lahu, viraun, fakale, lahu, viraun, nu alles wat daar ligt, is een zel-a-hule, en de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 118. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 119. ماكثين فيه أبدا 110. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصار لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلئة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ يَأْتَزَلْتُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْيُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأُوْيُوا إلَى الْكَهْفِ يَا شُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاغَيْهِ بِالْوَصِيدٍ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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر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 انهم إن يظهرون عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ليعلموا ان وعد الله حق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 ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت Rapullasa, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi, Iyahdi,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 Walla t-t-damien dunni, multa-kada, wafsbirnafsakama, walla dina jadewuna robbagum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 Inna' aardadena' liwoli minna' ronna' herpa' bij hem sura' dipua' wa' ijasta' risu' rassu' bima' inkelmu' liya' su' illu' ju' bi' sa' In Allah Amanu Aramiru Soli Hati, in Allah Nudiru Adi man Arsana Ramala.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 وإستبرق المتكين فيها على الأرائك نعم الثواب وَحَسُنَتْ مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين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 ودخل de وهو aan لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها انقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا 110. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 111. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله Ultimache, allohule, In Taroni, ene, ene, ene, ene, ناتك ويرسل عليها خصبًا من السماء فتصبح زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له وَأُحِيطَ بثمره فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فيها وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا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 المال والبنون زينة الخياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاغا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربنا بوك احد قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عدو بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا كوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا